ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم هذا هو الدرس الرابع عشر من شرح شذا العرف اسمع يا شيخنا كنا نتحدث عن ملحقات الايه الرباعي ويعني عرفنا في المحاضره السابقة معنى الالحاق صح يا شيخنا طيب الآن نريد أن نذكر ها ملحقات شيخنا اولا جلبب يعني على وزن فعلل اهي فعلل ما الذي حدث اصل الكلمه كما قلت جلب سيدنا لامن الهداء يعني فصار ملحق بايه بالرباب طب وزنه وزن جلبب وزنه فعلل مثل ده بالضبط خلاص طيب جورب معنى جورب معناه يا شيخنا البسه الجورب اللي احنا بنسميه شراب صح شيخنا فلما قلل ها جاوربة انظر إلى الميزان يا مولانا. تعرف الحرف المزيد يبقى جاوربة على وزنة فو على ايه الحرف المزيد الواو هذه الواو زيدت عشان تصير ايه شيخنا كلمة رباعيه طيب ومعنى جاوربة قلنا البسه ايه الجاورب طب لما اقول جلباب البسه ايه الجلباب كلمة رهوكا انتبه كده رهوكا على وزن فَعَلَ المزيد الواو صح يا شيخنا مم. ومعنى رهوكا في مشيته يعني أسرع مم. لم رهوك الرجل في مشيته يعني أسرع في مشيته طيب كلمه بيطر بي بي على, بي على وزن ايه يا على المزيد اليا صح لان اصل الوزن فعل فلما اقول المزيد الياء الساكنه ومعنى بيطارة يعني أصلح الدواب اللي احنا بنسميه الآن الطبيب البيطري خلاص يا مولان؟ كلمة شريفة شريفة على وزنها؟ فعيلا يبقى مزيد بيشيخنا بالياء خلاص؟ يبقى شريفة على وزن ايه؟ فعيلا هذه الياء عندما زيدت ألحقته بايه؟ بالرباع ومعنى شريفة بمعنى قطعة ها؟ لما أقول فلان فلان شرياف الزرعة بمعنى قطع شريافه اللي هو المكان العالي فيه يعني كلمة سلقى على وزن فعل ايه المزيد يا مولان الألف. الالف خلاص سلقى على وزن ايه فعلا. ومعنى سلقى يعني استلقى على ظهره طيب كلمة قل نسى على وزن ايه فعل نلا ماشي شيخنا ومعنى قل نسى يعني ألبسه القلونسوة أظن كده عرفت يا مولانا بعدما انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من مجرد الثلاثي وعرفنا اوزانه ومجرد الوضبراع وعرفنا وزنه وعرفنا الملحق به صح يا الآن نتحدث بمشيئة الله عن أوزان الثلاثي المزيد فيه خلاص صلت على الرسول أيها صلى الله وسلم انتبه للوقت يا سيدنا باقي من الوقت نعم طيب اللهم استعان استمع يا سيدنا الآن نتحدث عن الثلاث المزيد الثلاث المزيد ممكن يكون مزيد بحرف او حرفين او ثلاثة صح طيب المزيد بحرف يأتي على ثلاثة أوزان اسمع الوزن الأولى الوزن الأول أفعلاء افعل ده ازاي كلمه يا اولاد ايه اكرمه كلمه ايه يا شيخنا انتبه بك ايه يا شيخنا على وزن ايه يبقى اصل الفعل كان كرم اللي هو ايه ده اللي هو الباب الخامس كرما يكرمه على وزن فعل يفعل كرمه على وزن فعل يفعل صح لما اقول اكرم على وزن ايه افعل يبقى الفعل المزيد اين الحرف المزيد الهمزه صح يا سلام طيب الوزن الثاني فاعل لما قله فاعل على وزن شخنا ايه قاتل أي. قاتل على وزن ايه ده مزيد بالايه شخنا بالألف يبقى ده مزيد بالهمزة ده مزيد بالالف يبقى قاتل على وزن ايه فاعل وقلنا في الميزان الصرفي عليك أن تقابل الاصول بالأصول والمزيد تضع حرف الزائد يعني يبقى قاتلة تقول على وزن إيه؟ خلاص يبقى القاف هي فائل الكلمة والتاء عين الكلمة واللام هي لام الكلمة والحرف المزيد وضعف في الموزون وفي الميزان, وفي الميزان. وفي الميزان. صح الشيخنا؟ صح. طيب المزيد بفعل تطعيفها مولانا فعالة فعالة تطعيف العينة فعالة إذا كلمة مولان إيه؟ إذا كلمة مثلا كلمة فرحة أي أو علم، اي علم، على وزن فعل، فرح على وزن فعل، قدم على وزن فعل، صح يا شيخنا؟ يبقى إذا إيه أوزان الثلاثي مزيد بحرف؟ ياما فعل أو فعل أو فعله خلاص يا شيخنا؟ طيب المزيد بحرفيني، المزيد به يأتي على خمسة أوزان، الوزن الأول يا شيخنا إن فعل لقد كده معايا يا شيخ الدكتور هذا انفعل يكون إن زي المكان يكون هذا المكان على هذا المكان يكون هذا المكان يكون هذا المكان يكون هذا كمان؟ يكون يبقى المكان يكون هذا المكان يكون هذا المكان يكون هذا المكان يكون هذا المكان يكون دي همزة يكون طبعا يعني الخماسي همزته همزة بوص وكذلك السوداسي. طيب الثاني افتعل الثاني إيه يا شيخنا ايوه افتعل افتعل يبقى ما زيد بالهمزة والتاء صح ولا لا افتعل دي زي اجتمع واضح يا شيخنا ومنها اصبر بس استبر الطاء أصلها تاء استبر يعني افتعل الصبر فقلبت تاء طاء عشان توافق الحرف في التفخيم يعني خلاص يا شيخنا طيب يبقى كم وزنه الآن؟ ها؟ انفعله انفعله وافتعله انفعله مزيد بالهمزة والنون افتعله مزيد بالهمزة وإيه؟ واتا طيب الوزن اللي الثالث افعله سمعنا يا شخنا؟ وده غالبا يكون في الألوان والعيون ما شامل هنا؟ لما يقول احمره سمعنا يا شخنا؟ احمره دي على وزن افعله ادئح مرة شوف انتبه ادئح مرة اذن يا شيخنا زيت الهمزه همزه الوصف وزيت الحرف المسدد المضاعف ده خلاص شيخ؟ يبقى احمر على وزنه يفعله الرابع تفعل الوايه تعلمه يبقى خل بالك الفعل اصله عالمه يبقى زدنا ت وزدنا تضعيف العين يبقى تعلم تفعل صح كده وبعدين يا ها الخامس تفاعل مثل ايه يا شيخنا تباعد يبقى الفعل بعده فلما قلنا تباعد زدنا التاء مع الالف يبقى تباعد عاوزنا ايه تفاعل يبقى ده مزيد بكم يا شيخنا بحرفين اذا الثلاثي المزيد بحرفين له كم كم وزن خمس خلاص يا طيب الثلاثي المزيد بثلاث احرف ثمن يا شيخنا الوزن الاول استفعل زي استغفر فاستغفر اصلها غفر ها على وزن فعلى لما هو استغفر استفعل مزيد بالهمزة والسين والتاء طيب الثاني افع على اسمع الباء اللي اهو شوف انتبه يا شيخنا ادي اف ادي عو على ماشي يا شيخنا افع على اقول اغدا ودنا معنى اغدادنا الشعر يعني طال الشعر يبقى نقول اغدادنا الشعر بمعنى ايش اغنا طال الشعر طال الشعر طب نشوف الحروف يا مولانا تعرف تتيق بالحروف بالم... بالوزن هم شوف اغ داو داو دا نا ايوه يبقى الحرف المزيد يا مولانا الهمزه مزيد والووم مزيد ها ودان إغداودان على وزن لا ها لا انتبه شوف ايوه اي ما ما الدال دي مكررة هاي موضوع عفدي مكررة يبقى هاد الفاء وهاد العين وهاد اللام يبقى أصل فعل غاد أنا صح شخنا أصل فعل غاد أنا على وزن فعلة لما نقول إغداودنا زدنا الهمزة وبعدين زدنا الواو والدال التي بعدها طيب الوزن الثالث إفعلة يعني إيه زي إحمر ما المقصود بكلمه احماره يعني قوية حمرته يعني اللون الاحمر ايه قوي جدا يعني يبقى احماره دي عارف اللي حصل فيها يا شيخنا ها ولي هلا ولي يا سيدنا احماره ها اصل كلمه حمرة على وزن فعوله صح يبقى الحمزه دي مزيده صح يا شيخنا وبعدين الالف مزيده والراء المشدده دي مزيده الرابع افعوا على زي اه اف عوّزة ايوه قول كده يا شيخنا اف, إف عوّزة إج, اج لوّزة ومعنى اج لوّزة يعني اذا اسرع اذا يا شيخنا أسرع ده مزيد بي اج لوّزة ده مزيد بالهمزة صح يا شيخنا وبعدين والواو, والواو ها؟ لأن هي الواو مشددة الواو مشددة صح؟ يعني أصلاها جال وذا الجيم واللام والذائب أيوة جال وذا يبقى إذن ده مزيد بالهمزة والوام مشددة بحرفين يعني بقرص دي الأوزان يا شيخنا أظن كده واضح يا ملا. باقي من الوقت الكثير طيب اسمع بعد ذلك إلى الرباع المزيد إلى الرباع يا شيخنا المزيد صدت على الرسول إحنا لما قلنا ده ده رباعي مجرد زد عليه تال قلت تدحرجه بس يبقى تدحرجه لما زد عليه يا شيخنا تفع الله ما شاء الله عليك يبقى تقول ايه يا شيخنا تفع للا. صح كده طيب والذي زد فيه حرفان وزنان إحرنجمع على وزن يا شيخنا لا يبقى ما زد بالهمزة والنون يبقى حرنجمع معناه يا شيخنا ومعنى حرنجمع يعني ايه يعني اجتمع وكذلك